وما حكم الإسلام في من يأكل الفسيخ والأسماك المملحة جاء في اجابه للمرحوم الشيخ يوسف الدجوي عن الأسماك المحفوظة بالتمليح جاء فيها أن السمك لا شك في طهارته حيا أو ميتا لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدار قطن وهو حديث ضعيف وصحح الإمام أحمد وقفه على ابن عمر كما قاله أبو زرعة وابو حاتم ومثل هذا له حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله امرنا ونهينا ولحديث الخمسة أي أحمد وأصحاب السنن الأربعة وقد سئل الرسول عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته لكن الدم المسفوح ندس وهو السائل عن مقره في حال الحياة بنحو الفصد أو بعد الموت ولو بعد التذكية الشرعية من سائر الحيوانات ولو من السمك خلافا للقابسي وابن العربي حيث قال إن الدم المسفوح من السمك طاهر فالسمك إذا ملح ووضع بعضه على بعض صار فسيخا فإن لم يتحلل منه دم مسفوح كان طاهرا وحل أكله أما إن خرج منه دم مسفوح بواسطة الضغط عليه بشيء ثقيل مثلا فقد صار نجسا لا يحل منه إلا الصف الأعلى مع غسله قبل أكله أما الطبقات السفلى فلا يحل أكلها على القول المشهور وذلك لنجاستها بمرور الدم عليها وعدم إمكان تطهيرها لامتزاجها بالدم ويحل أكل جميعه على رأي القابسي وابن العربي وعلى المشهور إن شك في كونه من الصف الأعلى أو غيره جاز أكله لأن الطعام لا يطرح بالشك هذا هو حكم الفسيخ على مذهب الإمام مالك. ومذهب الحنفيه ان السمك لا دم له فاذا ملح صار فسيخا وحل اكله سواء اكان من الصف الاعلى ام من غيره وذلك كله ما لم يخش ضرره والا حرم اكله من اجل الضرر لا من اجل النجاسه بعد هذا العرض يكون أكل الفسيخ حلالا عند الأحناف وبعض المالكية فليست الحرمة متفقا عليها والدين يسر وذلك بشرط عدم الضرر من أكله ويختم الشيخ الدجو كلامه بقوله والورع تركه والله أعلم